خطوط فضلك شاهد تقديم كاملا ولا الأعزاء أهلا بكم نسهر الليلة مع ذكريات كثيرة عن عائلة الصيفي بداية من الشيخ محمد الصيفي عميد العائلة وقارئ القرآن المصري والعالم الأزهري وأولاده المخرج غزير الانتاج حسن الصيفي وهو مخرج ومؤلف وكاتب مصري قدم للسينما ما يقرب من 150 عمل فني سواء بالاخراج او التأليف او الانتاج بدأ حياته كمساعد مخرج في افلام مثل طلاق سعد هانم عمبر غزل البنات وغيرها من الافلام الشهيرة ومعظم افلامه التي قام باخراجها هي ما بين الكوميديا والمغامرات وي يعتبر اشهر مخرج قام بتحويل المسلسلات الإذاعية الى افلام منها سمارة وتوحة هو والد المخرج منال الصيفي والمنتج عمر الصيفي وكذلك مع المخرج محمود الصيفي الذي عمل مساعدا للاخراج في عدد من الاعمال الفنية منها مسلسل عيون وفيلم لا اكذب ولكني اتجمل وشارك اخو حسن الصيفي كمساعد مخرج في معظم الأعمال مثل البنات عايزة إيه بنات بحري أحلى أيام العمر العنيد وكر الأشرار سكرتير ماما نشر رغم أنفه، الزوج العازب أشجع رجل في العالم وغرام في أغسطس وغيرها من الأفلام الشهيرة بيه رأيك بقى مش بتلك إنك حدر بصلي دي كان بها هدية وجميلة جدا فعلا دي لوكنده عالميه انا شخصيا من يوم ما البنت وانا بنزل فيه. او احنا مالنا ايه ده يا ترى اللوكنده دي بقالها قد ايه اظن اللي فاتت لا لا لا دي بقالها سنتين الله رهيبه <تصفيق> ما غير الا الشيطان ما تجري الصرايح عليه من جوه. يلا يا بابا لا يا من فضلك شكل العربيه فيها ايه والعربيات دي امال ايه دي فالصو وما في ابدا من عربيات زمان انت بتعمل دي عربيه طبعا متى ايه لا ماخذه مابترتاح عندهش من فردنا كانوا معروف طيب يا واد الليله نسهر مع عائله فنيه مع عائله الصيفي عائلة الصيفي احنا سمعنا عليها كتير قوي المخرج حسن الصيفي اخرج اشهر الاعمال واعمال كوميديه لا لها ايضا المخرج محمود الصيفي كان مساعد مخرج وعمل اعمال كثيره جدا قدمها لنا هنتعرف عليها خلال هذه السهره معنا الفنانه هدى الصيفي وهي كانت زوجة المخرج محمود الصيفي اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيكي يا حبيبتي اهلا بيكي فرصه سعيده اوي ان انا وتعرفت عليك يا مونة والله الحقيقة يعني أنا سعيدة أني أكون بستدعي كل ذكريات عائلة الصيفي يعني هي عائلة فنية مشهورة قدمت لنا أعمال كثيرة جدا في البداية إحنا هنتعرف على مشوار حضرتك حضرتك شاركت في أعمال كثيرة جدا بالتمثيل ابتدى أول حاجة فكراها كانت إيه معيك في مجال التمثيل كان مع الأستاذ يحيى الفخراني وأستاذ محمد فادر كان المخرج كان مسلسل للعدالة وجوه كثيرة ده بداية عملك في مجال بداية. التمثيل أيوه. ده كان في سنة كام تقريبا من حوالي 22-23 سنة ده كان في أثناء وجود المخرج محمود الصيفي ولا بعد رحيله لا بعد رحيله بصراحة يعني ما دخلتيش مجال التمثيل غير بعد رحيله هو تقدري تقولي مش بعد رحيله مباشرة لكن بعد ما جوزت كل اولادي بعد ما آه. خلصت مسؤولياتي تفرغتي وكان ليك علاقة بمجال الفن فكنت حبا جدا يعني أنا بلاقي نفسي الناس دي في اللوكيشن وفي مع المخرجين مع مع المصور مع الزملاء بسرعه انا بلاقي نفسي ولغايه دلوقتي انا بفتقد ده بس طبعا الظروف اللي انت شايفاها كده مخليني بعيده شويه اه طبعا معظم الناس علشان الكورونا بتتوخى الحذر يا اكيد اكيد او بتقل الحمد لله لكن دعينه كده نفكر المستمعين ببعض الاعمال اللي حضرتك شاركتي فيها كان في فيلم انا مش حراميه مع الفنانه سهير رمزي ده من زمان عايزه اقول لك مثلا اذا ده أكثر من 30 سن لا 30 إيه 35 سبعة و 37 ده كان من إخراج حسن المخرج حسن, حسن الصيفي أيها حسن طبعا يبقى ليك مشاكة هو في أسناء لا <تصفيق> بس كده يعني كانت ما يعتبرش عمل يعني كده كان دولك فيه إيه كنت المفروض عاملة شخصية واحدة عندها شو أما وبتأجرها للعرب أتقابلت مع سهير رمزي هي قاعدة على الرصيف لأنه اتردت من البيت عند عند زهرة وعبد المنعم المنفولي كانت لقيتها بتعيط فى I came to work with you, I don't بس to work with you, الحوار he came to work with me, he's a free man. The idea of the conversation, of ملي مش لاقي حته التوقيع انت منين انا ما اعرفش انا منين انا ما قعدت عمري شجره وكنت بشتغل عند ناس وتلغوني بتاع اي ده ثاني ما تخش في معايا هما طردوكي ليه ما عملتش حاجه استهان لازم سرقت حاجه لو انك حسيت انا مش حرامية وبس بس بس انا عندي ليكي شغلانه كويسه انا عندي شويه مفروشه اشغلك في واحده منها ربنا ياسر عرضك خليني بقلك من البيت من أنا يا لطنة من الأعمال أيضا اللي حضرتك شاركتي فيها فيلم عايز حقي كنتي حضرتك ولدة الفنانة هند صبري اللي كانت بتحب هاني رمزي وفيلم زعيت حب كنتي ولدة من نشلبي فيلم كود ستة وتلاتين كنتي ولدة مصطفى شعبان اللي راح يزروها وكنت عاملة له أكل كتير أيوة كنت عاملة له الملوخية وال ومعالي وهاي الساندويتشات بتاع تاني بيكا اون تاني بي وبقول له اهي البنت كويسه اهي كل ام مصريه بتعمل كده ده حقيقي ده حقيقي ربنا يخلي لكل واحد ولاده وحياته كل يا حبيبتي كله بقى انت قاعده في الاسره ده كله لوحدك بابا كان اكبر اخواته وعمي بقى له 10 سنين في لندن اما عماتي كانت عايشين في وماما كان اصلها لبنانيه وما لهاش اخوات يعني انت عايشه هنا لوحدك من غير قرايب ماما ايه على رأيك يا ابني بلاش نعتن عليها نغير الموضوع احسن الله ينور عليك إيه؟ شريف قالوا اسبوع مالوش سيرة غيرك راحت فين جات منين بتحب ايه ذوقها ايه ما شاء الله حظك خالص ماما تعكتني عليها احسن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هي دي العيله اه ما هو زمان بي كانوا بيحبوا يتصوروا كلهم مع بعض هالله. تقريبا كانوا عايزين يحسوا ان هم عزه انا برده عن صور العيله بس الوادها هم بيعملوها علشان يعرفوا كم واحد مقرد. ما مافكرتش تقدر الاسره وتغلي بدلوا شقه صغيره كده تعيش فيها على قدك القصر ده بالنسبه لي كل حاجه لو سبته حابه خلاص حاسس ان انا من غير حد من غير تاريخ من غير ذكريات اه طبعا مهمه كنت قريب في الملف انك كنت مخطوب. لا دي كانت حكاية من فترة رز بلبن بقى قبل ام علي يا خبر كده رجيم حيروس انت بصدق الكلام ده دي شهادات لحاجه تستغل القلب وتقويه ولا انت عيني زي شريف غوي أكل الشارع يعني انت بتعرفي تطبخي ولا ايه انت بقى انت معرفتك شريف ماهي كويسة هي بتعرف تطبخ يلا خلص بقى يا حبيبي يلا ما كلام ده شويه ماما وشويه احسن برضه خليها بعد ام علي بعدين يا ماما بعدين بعدين يا وايضا من المسلسلات نذكر للعدالة وجوه كثيرة مع الفنان يحي الفخراني المصرية مع الفنان هشام ييم كنتي حماته أيوة. آخر أعمال حضرتك كان مسلسل هي ودفينشي مع الفنانة ليلى علوي كنتي عملة دور خالتها يعني دائما بتشاركي بأدوار ممكن تكون الأم الخالة الزوجة اللي عندها أولاد كبار في السن أيوة, أيوة. بس أسازي يحيى الفخراني ده برضه من الناس الجميلة اللي الواحد يوقف قدامه يحس إنه قدام هرم حد كبير يعني وبتاخده منه يعني بتقدر تعيلي معاه لأنه هو عالي قوي غادي لما تشتغلي مع حد ضعيف يعني ممكن حد يأخذ الممثل اللي قدامه وينزل لتحت وممكن حد يأخذ الممثل اللي قدامه يطلع لفوق يعلى قوي لأنك بتاخذ ال ال في أو الموقف نفسه بتاخديه من هني اللي قدامك دا بحسه قوي لما يكون حد عالي لكن لما حد ضعيف بصراحة يبى الله يكون وانا اللي بيشتغل حتى لو كبير جابر ايه ده يا جابر انت لسه ملبسش هدومك بابا زمانه جاي وانت ان شاء الله هتبدأنا نكشرك هذا كتير ما افتكرش انه بقى يهمك زعلي وما افتكرش كمان انك لسه بتحبيني زي زمان لما كنت ما تقدرش ترفضي طلب انا عمري مبطلت حبك وعمري ما هحب حد جير يا سلام لو بتحبيني صحيح كنت تسمع كلامي افهمين يا ربما انا اللي بعمله في البلد ده اكراما لذكرى ابويا وامي امره ما من مالي بالعكس ربنا بيردهولي لي ارباع ارباع ده غير ان كل قرش بصرفه بيتخصم من ضرايب اراب عقوك تداري مشاعري انا مش عايز سلسله العيله يتقطع جدر من البلد عايز اسم عيلة الأكراميمي يبقى دايماً موجود فيها أنا مش فاهمة إيه اللي حتستفيده لما يبقى اسم والدك ووالدتك والدتك أو اسم العيلة على مدرسة ولا مستشفى أو على در أيتام في بلدكم اسمع يا جابر أنا طوعتك السنين اللي فاتت عشان كنت بقول لنفسي يمكن نزوة وحتروح نزوة كفايانة بقى نادى بنتنا أولى بكل قرش تصرفه بدل ما تصرفه على ناس أغرب ما نعرفهمش وبعدين اللي حصل النهاردة حكاية إنك تجرجر نادى معاك في الحاجات دي أنا مش موافقه عليه لو سمحت تلبس هدومك بسرعة كانت موهبة التمثيل عند حضرتك من زمان ولا كنت بتمثلي أيام الدراسة أو حاجة زي كده ولا اكتشفت ازاي الموهبة انا اصلا مدارس فرنساوي راه وكنا وكنت دايما في اخر السنة بنعمل حفلة في المدرسة وده فعلا كنت دايما بغني وبرقص رأس توقيعي وبغاني بالفرنسي وبالعربي فكنت دايما مشتركة في الفرنسة حي المدرسة تزوجتي من المخرج محمود الصيف ما الله خلينا نتعرف كده عند حضرتك كان اولاد قد ايه استمرت الحياه الزوجيه مده قد ايه التقيته ازاي او تم التعرف ازاي التقينا ازاي دي بقى عن طريق زهره اللؤلؤه كانت بتفصل هدوم مسرحيه كانت مع شويكار وفؤاد المهندس مش فاكر اسم المسرحيه بس كان حسن مصطفى الله يرحمه كان بيحط إيده ولقط إيده فوق الكبايه والشمعه تطلع مش شك... كانت مسرحية حواء الساعة 12 ايوة اتقابلنا انا وزهرة كانت بتفصل هدوم للمسرحية مم. وتقابلنا عند المدام اللي كانت بتفصل عندها وصرنا صحاب انا كنت بالنسبة لها صغيرة طبعا جدا وهي كانت نجمع جميلة جدا فبقى في ودي يعني اكلمها بتكلمني كنت تقابلت معايا كذا مرة في مكتب حسن الصيفي في وسط البلد كان مكتب حسن الصيفي و... فكرة التفاصيل كلها طبعا طبعا من ذكرة بداية ما عرفتش محمود شافني عندهم يعني هو كان في المكتب وانا رحت قابل زهره وقعدنا مع بعض شويه وكان محمود موجود وطبعا هو شاف حد صغنون فتعرفت على محمود من وقتها حصل الاعجاب ده حصل الاعجاب صراحه وانا كنت معجبه بالموضوع ككل يعني الوسط كنت حابه زهره وكنت حابه المجال ده يعني لما اتحركت معاها كام مره ورحت شفت التصوير وشفت المسرح حبيت ده ولا شيء في ذهنك وقتها لا وقتها كنت اتمنى بس كنت شايفه ان محمود رفض ده تماما كان بالفعل حصل قصة ارتباط بالي أيوة. لكن هو رفض وقال لي انا لو عايز اتجوز حد من الفن قدامي كثير لكن انا عايز زوجة وام الولادي وست بيته وانا اصل مدارس مدارس فرنسوي فكان مجالس الشغل بالنسبة لي الوحيد هو التدريس ده اللي كان في دماغي وقتها بس ما حصلش هو رفض ما اشتغلتيش خالص. خالص رفض آه. رفض رفض نهائي هو عايز زوجة وام مش غيرة ولا, ولا اي حاجة لكن هو رفض ده مش عايز زوجة بتشتغل جزوري قاهريه ولا من مكان اخر قاهريه طبعا <تصفيق> انا موجوده في مصر بس الجدود من حلب من سوريا واضح يعني <تصفيق> الشكل فيه ملامح سوريه <تصفيق> بس الجدود يعني انا عمري <تصفيق> ما رحت هناك بصراحه هو العرق يمد لسابع جده ده يعني احنا المفروض ان جذورنا ولسه في قرايب هناك بس ما فيش اتصال بصراحه قطعت الصله خالص مع عدم وجود الاب والام خلاص كله راح كان عندكم أولاد What is حضرتك والمخرج محمود الصيفي كان عندي بنتين have two children, Dina and Randa and Ayman. Dina was a family of all the places and places. Randa توفى الله family يرحمها الله يرحمها places هي اللي The دلوقتي daughter مسافر لكن هي bless اللي God بقى دلوقتي The young girl is the one who is currently with me. ما شاء الله في اي خطوط فنيه ظهرت في الاولاد في الاحفاد بنت بنتي الكبيره خارجه فنون مسرحيه اسمها هيا هاني ما شاء الله عليها بتفكرني بشهريهان يعني هي فنانه شامله كامله زي ما بيقولوا وكانت طالعه الاولى على دفعتها ما شاء الله ومدام سميره مصر بتحبها جدا و اشرف زكي والاستاذ ايمن الشوي مش ممكن يعني هيا دي بالنسبه كانت بومباي الفرقه ما قدمتش حاجة هي المشروع بتاعها عملت مسرحية شويكار وفؤاد المهندس مسرحية اللي كانت تلعب فيها مع سيد زيان سيدة الجميلة, الجميلة. وجت في التلفزيون برضو مع مدام سميرة جابتها معاها ديفا في التلفزيون وقالت لهم يعني هي باباها دكتور وأخوها دكتور وهي خديقة مدارس فرنساوي برضو ولما ترعت جات سنوية عامة قلها قلية ألصب ورفضت وصممت أنها تخش فنوة صحية عاشقة العاب الفني بواضح انه بيجري مع الدم <تصفيق> وسبحان الله رفضت رفض النهائي والغاية دلوقتي بترفض اي ارتباط بأي عمل غير تمثيل كتب في مهرجان المسرح في مهرجان النقابة عملت المسرحية دي والسنة اللي فاتت يعني ما زالت فيه اولى قوة دعليسة بتتجي الخطوات على موم احنا يعني بننتظر كده اننا نرى الفنانة ها هاني ايوه, أيوة. <تصفيق> علشان المستمعين والمستمعات معايا يتابعوا ولا يعرفوا انها حفيدة المخرج محمود الصيفي <تصفيق> هي بترفض تقول كده بتقول كاني مش هخش الفن بواسطة انا بمجهوزي بترفض تجيب سرتي ولا الفن مش ممكن يكون فيه واسطه هي الشخص هيكون له قبول ويثبت نفسه بعمله بعمله ويكون قريب من الناس يا اما هيضطر انه يبتعد <تصفيق> الفن <تصفيق> لا يصلح I على the first thing I did with Yeeha the Fakhrani was the first appearance to the world of Zemir Ghane. It was the first time to be in front of the camera. It was the first time to هي دلال صديقه الله يرحمها صديقه غاليه قوي قوي فكدت هدى خليكي معاها ما كانتش بتخش طبعا وبنتها بتشتغل فكانت تقول لي وراها يا هدى اقري لها قران جدتي كانت بتخاف عليها موت مش هقول لك الله يرحمها بتخاف بتخاف على اولادها قوي قوي والفنان سمير غانم الحقيقه يعني كان شكله صدمه للجمهوريه كلها اه ويعني فعلا الجميع شعر بحزن كبير عليهم قوي قوي يا انسانه جميله الاستاذ سمير ده الله يرحمه ده انا اعرفه من وهم يعني هو وجورج والضيف دول مش من بدايتهم انا اعرفهم انا متجوزه محمود من سنه 67 فكانوا لسه بيقولوا يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم كان في فيلم اخرجه المخرج حسن الصيفي وكان المخرج محمود الصيفي مساعد مخرج فيه كان بطوله ثلاثي اضواء المسرح ايوه وكان معاهم الفنانه زهره العلوي ايوه وغيره وغير انا بفتكرش The film said لكن كتير كتير كتير a بالك I محمود tell من عمل فيديو كليب the first في ست did video clip in a way of different ways. Six kids and kids. He was the one who released on television. He was the one who was getting paid. The pictures were the one who was getting paid. He was the one who was getting paid. الحركه على غنوه ما يطلعش المطرب يغني لا ده موضوع هو يد الام وجايب لها هدايا ده زي قصه قصيره او فيلم قصير ايوه حتى انا خدت جايزه سلامته جايزه اللي محمود الله يرحمه عشان هو اول ما مش هقول ابدع ولا بس هو ابدع فعلا ما بنخرج غير مبدع فكرة كانت جديدة وقتها وما كانش لسه حد يعرف في الفيديو كلاب خالص آه. خالص ده الكلام ده بقاله عمر يعني فعلا هي أغنية من زمن بعيد وعمرها مرح عليها طبعا هي اجمل أغنية وبنسمعها بتحرك جوانا كل المشاعر يعني أيوة. يعني. ربنا يحفظ جميع يحفظ يا رب. يا رب ست الحبايب يا حبيبا هي أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودن يحنين وكل كذبا يا ربي خلي دي سيفي يمكن شارك في افلام كثيره جدا كمساعد مخرج لكن اعماله كمخرج لحد ما مش معروفه او قليله جدا هو اشتغل برده في التلفزيون لانه هو مخرج تلفزيوني من بدايه التلفزيون تذكري ايه الاعمال اللي هو قدمها سواء في برامج او في اعمال اخرى غير الكليب اللي عمله مع اغنيه ست الحبايب يا حبيبي مش فكرة بس هو اشتغل في برضو في التلفزيون مع إبراهيم الشكامخيري اعتقد كان مسلسل عيون كان مساعد مخرج معاه في مسلسل عيون أيوة. حيرم كان الفنان الفنانيون الشلبي ايوه الله يحمل, يحمل. وفؤاد المهندس ومدام سناء جميل الجميلة الجميلات ست جميلة ومثقفة وخلوقة جدا جدا على فكرة رافض بعد كم يوم كده وهم النوم ألاعناها مزغللة وكنت تحجيلك المستشفى. عشان خاطر ايه؟ اسمع يا صفص فراغ في الصالون ديرتي انا اقول لك نصيبي في البيت بتاع شبرا انت بعتلي وقبضت العقد الابتدائي عندي في المكتب والفلوس اللي دخلتها قبل التوثيق عندي ايصال بيها في الخزنه والبنود اللي بينك وبين اختك واضحه جدا ما تديلكش حق في التراجع عن البيع او رفع الثمن لا لا لا لا انتوا فهمتولي غلط يا جماعه انا ما عايز ارجع عن كلامي ولا بطل زيادة اصل فكرت بدل ما نبيع لبعض احنا نعمل كام دور عليه. ايه الاساس ما يستحملش نهد ونبني من جديد تمليك راس الشقق اليوم دي بقت في العالي قوي والسكان القدام بقى ولا ديوش يخرجوا بركه بقى بالاستاذ يشوف لنا اي حيله ما بتوعه انا مش حاوي يا صفوت من دي اللي زيك. انا انا غرض المصلحه يعني الواحد مثلا يلاقي شقه يتجوز فيها انت نورا يا سلام لو شوفت نورا راس شعر شعر بلاتين العينين ده الاوام مرمط شبتشه ما عندكش اي احساس من انت تخطب وتتجوز لبنت في ده مفيش فايده منك ابدا اختار ايوه انا داخله اوضتي اماد شويه لحد ميعاد العياده وانا عندي اوراق لازم اراجعها في المكتب ليه بقى. معنى كده أنه ممكن يكون في مخرج عيش عمره كله وهو مساعد مخرج قد يكون هو المساعد الرئيسي لكن ساعات بيبقى مخرج برضه يعني حسن كان ساعات كتير حسن يبقى تعبان ومحمود يحل مكانه أو ما ينزلش فكان بيقوم بدور المخرج لكن برضه يعتبر مساعد يعني أنا مكانك النهاردة هم كانوا متلازمين في أعمال كثير جدا يعني انا هذكر بعض الاعمال دون الحصر معظم الاعمال اللي قدمها المخرج حسن الصيفي كان مساعد المخرج معاه محمود الصيفي من ضمنها انتبهوا ايها الازواج اسمى ونصيب ناس هايصه وناس لايصه حاج مش حراميه ايوه اللي فيه عضه كلب البنات عايزه ايه احلى ايام العمر مساريات الفتيات الكمسريات الفتيات كان مساعد مخرج فيها أيوة. اه تمام آه، فيعني الحقيقه عملوا افلام كثيرة جدا سوياً سماره لا لا أفلام تشري قوي قوي قوي لو تعرفنا على عائله الصيفي من خلال حضرتك يعني كلمينا العلاقات بينهم شكلها ايه هم اصلا منشاهم منين هم أصلاً من البردعه جنب الاناطره طبعا هو اللي عمل اسم الصيفي هو الله يرحمه حمايه الشيخ محمد الصيفي العالم الازهري كان هو بيدرس في الازهر وكان بيقرأ قرآن هناك وبيدي دروس هناك والله يرحمه فرده مات وهو في الحسين يعني بعد عمل درس بعد العشاء بنا أكرمه لكن هو عموما هي عيلة جميلة اوي وترابطة خيرة جدا فوق ما تتخيلي يعني حسن الصيفي مثلا انا مش هقول محمود واضح طبعا ان المخرج حسن الصيفي كان هو الأخ الأكبر كان في أكبر منه اخوات ما نعرفهم اثنين على الأصل أمين الصيفي كان وكيل وزارة في جهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبد العزيز الصيفي كان مفتش أول سنوي في وزارة التعليم وبعدين المخرج حسن الصيفي حسن وبعدين, محمود. وبعدين محمود هم أربع أولاد أربع أولاد وثلاث و... بنات ثلاث بنات منهم الكبيرة كانت منجوزها الحاج إبراهيم عمارة أولادها يبقوا محمد عمارة والسين عمارة المخرج أكيد طبعا معروفين العيلة عمارة هي تماثل عيلة الصيفي في كم الفنانين والمخرجين اللي فيها والحج إبراهيم طبعا This is how the sound he is. If you don't see it, the sound doesn't change either. Look at me. You are ashamed that you fought against you. You put it in the door and put it in the door and put it in the fire. Then I sent you to the البوليس عثر على الجثه وكل الدلائل اللي وجدها كانت مطابقه لاعترافك شاهدت الشهود اثبتت التهم عليك كل القرائن ضدك وكل الظروف تثبت ادانتك يا اخي رحت وبلاش أعمل يا استاذ حبيبي قامت رجلك بس انت مش شايف حاجه في الدنيا دي كل الايام اللي فاتت اتطفتها في مرار وبؤس وغلب دلوقتي لما انت تيجي تشتغل وتتضح جاي تكتب اسمك طول القلب تقول لي كده بتشوني لكن ده ظلم دي وحشيه تعمل ايه مفيش اي دليل يثبت براءتك غير وجود اثر منك اثر منك موجود لكن هي فقط بتفكرك دلوقتي مش فاكرها لي لكن هي تذكرني. لكن ما تنساش ان الجلسه بكره والمحكمه مش هتستناك يا استاذ ادعي ربنا انها تفتكرك قبل فوات الفرصه سلام عليكم وتستمر المسيرة مع عائلة الصيف الفنية ويستكمل الأبناء والأحفاد المسيرة الآن فتعالوا نستكمل هذه المسيرة في حلقة الأسبوع المقبل وذكريات عن المخرج حسن الصيفي والأخ المخرج محمود الصيفي والأولاد والأحفاد ومزيد من الحكايات مع الفنانة الممثلة هدى الصيفي زوجة المخرج الراحل محمود الصيفي إلى اللقاء الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع مناغرابة. كل الشكر لмонтаж بيومي أحمد.